وَإِذَا مَشَّى نَشَأَ ضُرَّ دَعَوْ رَبَّهُمْ نِدًّا إِلَيْهِ ثُمَّ إِلَىٰ إِلَاقِهِمْ مِنْ رَحْمَةٍ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَفْرَحُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَشَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ تَكَلَّمُوا بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَلَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ شَيْءٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ, هم يَنقُصُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِ الذَّكَرَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّدِيدِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا يَزْبَى وَفِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ الله وما اتيت من زكاه تريدون وجه الله فاولئك فاولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركاء الفشاد في البر والبحر بما كشبت أيدي الناس ليذيقهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعل